شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطافة أمشاج مبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا لا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلا لهم وسعير ان الابراء يشرقون ان كاسها كان عزاتها كفورا عيني يسرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما ما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منه جزا لا نريد من ان لكم جزاء او ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمريرا توقع الله شر ذلك اليوم ولله نظره وسورا اجزاهن بما صدقوا جنتهن وحريرا متكئين فيها على اللؤلؤ والاياق لا يرون فيها الشمس لا يرون شمسا ولا زمهرا ودانية عليهم علانها وذللت قطوفها تثليلا ويضاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت أواريرا أوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا متاعا كان مزاجها كسا جبيلا عينا فيها تسم ما سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم نؤلئا ويطوف عليهم لدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام ماثورا واذا رايتهم فرأيت رأيت نعيمًا وملكًا كبيرا عاديهم قيام سن تدس الخضر واستبرق وحلوا وسقاهم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء كان سعلكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآنة نزيلا أصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّمَا اللَّهُ يُحِبُّ الْعَاجِلَةَ إِنَّ أَيَتٰغُوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا لَّا تَقِيْلًا نَّحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَنْفٰسَهُمْ ذكرا فمن عاش اتخذ الى ربه سميلا وما تشاواون الى جَنَّ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ مَا أَعْدَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أليماً